قل يا مروح أرد وانتظر موعدنا كنا حمام الغصن والزمن بعدنا ذكرى ذكرى حبيب ومحب خلنا الدهر عدنا زهرى ونسمة عشق زهرى ونسمة عشق كل كتر صرنا بس ليش بس ليش يا منيتي تتبعد وتنسى بس ليش يا منيتي تتبعد وتنسى تنسى محتار أنتظر جيتك على نار إلا بدني وحدي محتار أنتظر جيتك على نار أحبك رغم ما بيك أحبك رغم ما بيك أريدك رغم ما صار أريدك رغم ما صار Yan pa siya, doble niwaya ka, doble niwaya ka, magturo niya na na. Lalabindi wag niya ka, nangturo ka itak na na. Lalabindi wag niya ka, nangturo ka na. أحبك رغم ما بيك أحبك رغم ما بيك وأريدك رغم ما صار أريدك رغم ما صار أترد اثنين قدر مجهول شيء تغير ما تقول أترد اثنين قدر مجهول شيء تغير ما تقول بكو بكو على ناف على دني وحمة كأنت ضر على انتظر جيتك رغم ما رغم ما في اريدك <تصفيق> رغم ما رغم ما